إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة سيدتي سيدتي انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا موجات البرنامج العام وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر المايكروفون الآن بصحبة الزميل أبو بكر عبد المعطي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حثيثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون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 وما أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق الله العظيم مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيثة رضي الله تعالى عنها بمدينة القاهرة وننقل لكم لقاء الفجر أيها الإخوة المؤمنون يطيب لنا ونحن نستقبل أياما مباركة نستشرف فيها نفحات الرحمة فها هو شهر رجب يقترب ها هي أيام نفحات تترى حتى تفتح أبواب السماء ويعود التائبون إلى رب العالمين فالله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين انا لنا أن نعود إلى رب العالمين تائبين مستغفرين اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فبارك اللهم لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أيها الإخوة المؤمنون وخير ما نستهل به لقائنا القرآن الكريم القارئ الشيخ محمود علي حسن يتلو علينا ثور الأعلى والغاشية والفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ini الذي يصل النار الكبرى الذي يصل النار الكبرى ثم قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَّرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى be عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تسقى من عين ليس لهم طعام إلا I didn't know. d mm -hmm. فيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها فيها شرور مرضوعة وأكواب مرضوعة وأكواب ذَرَنِي يَوْمَئِذٍ مَّبْسُوطًا أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَت أفلا ينظون إلى الإبل كيف خلقت وإلى وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِذِ لَكَيْفَ خُلِقَتْ قَوَارِصٌ مّ سَائِحَةٍ كَيْفَ رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم تَغلَهِم بِمصثِ إِا مَْ تََّ وَكَ فَرَ فَوذبُهُ اللهَّ الل ذَ الأأَك عیلین گو تم لینس گسم م ي الرحر الر م وَفنج وَلا ي النش وَش وَ وَُّر وال هل في ذلك قسم لذيحي ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ مثلها في بلادا وثمود الذين يابصخر في الله وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابَ الَّذِينَ طَغَوا فِي الْبِلَادَ وَأَكْفَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ جاء صعبا بالان نربك لفي المرصاد فام من الانسان الى كرامه ونعمه فيقول ربي اكرما سيقول ربي اكرما وانما اذا ماته كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاج وتأكلون التراث أتلاً لما وتحبون المال حباً جما كلا إذا دكت الأرض دكاً دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك قَدْ ظُلِ حَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ الرِّيَعِي يرجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله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 هكذا إخوة الإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة حيث تلى علينا القارئ الشيخ محمود علي حسن ثور الأعلى والغاشية والفجر وكانت في مستهل هذا اللقاء المبارك لقاء الفجر والذي ننقله لكم من مسجد السيدة نفيثة رضي الله تعالى عنها بمدينة القاهرة أيها الإخوة المؤمنون في هذه اللحظات المباركة من الليل يطيب لنا أن نتوجه إلى رب العزة سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال أن يصلح لنا شأننا كله وأن يرفع مقته وغضبه عنا وأن يحفظ بلادنا وما فيها وأبناءها من كل مكروه وسوء وأن يرفع شأن